صدق أربعين من الشبيخ يخلق الله وين شبيك يلو الله قول لي وين أبي مثلك بالشكل والجبلة نفس الطبايا نفس الطبايا نفس الأخلاق والدين الصدق رفعين شبايا يا خلق الله وين اشبك يا الغلا قول لي وين ابي مثلك بالشكل والجبل الله نفس طبا يا نفس الاخلاق ودي نفس طبا يا نفس الاخلاق ودي صدق رفيع من الشبايا يا خلق اشهدك يا راقولي نفس نفس نفس نفس, نفس اللي احبه ونفس نفس بالسلامه اللي غفر اللي زل ونفس الغرام اللي نبت به الشارين بك طيبه تنسعد اخاف فوق القلب والله طيبتك يا عمري علاج المحبين صدق ربيع ابن الشباب يا خرق الله وين اشبك يا اقول بالشكل والجبلها نفس الطبايا نفس الأخراق والدين نفس الطبايا نفس الأخراق والدين قولك نظرت فيها خفوقي تولى أعظم نبيات نحوتها الدواوين يا لك حضور ولك مهاباه طلع اذهلت في طلتك حتى الصلاطين افداك عمري لو تب عمري كله وانا معك دايم على العسر والنين الصدقاء وفي العين من الشبايا خلق الله وين شبيك يا الله نفس عقله يا نفس الاخلاق ودي نمصفه يا نفس الاخلاق ودي مالقاش بيه مالقاش بيه كبلها الناس والله لو قال وش بالك ترى كثيرين واللي تشبه في ما ولا يوجد من اشباهك ذنين واللي تشبه في ملامحك قلا قلا <تصفيق> يبطي ولا يوجد من اشباهك ذنين صدقر <تصفيق> <تصفيق> بالعين من اشباه خلق الله وين اشبهك يا الهراء قولي لي وين ادي امدنك بالشكل نفسه فضا نفس الاخراق ودي